ما يتعلق ب كتاب التذكرة وقد انتهينا من الباب الثالث وهو ما يتعلق ب اداب المتعلم شرع في ذكر الباب الرابع وقد قسم كما مره ابواب الكتاب إلى خمسه ابواب الباب الأول فيما يتعلق ب فن العلمي والعلماء وتعليمه الى والباب الثاني فيما يتعلق ب اداب العالم ذكر فيه فصولا وا الباب الثالث فيما يتعلق ب المتعلم وذكر كذلك فيه وصولا الحق هذه الابواب الثلاثه بما باب الرابع فيما يتعلق ب ادب مع الكتب والباب الخامس فيما يتعلق بالادب مع المدارس وهذان بابان قل من يذكره من أهل العلم السمه في كتب ادم الطلب ان يذكر هذين البابين وانما يذكر ما يتعلق الكتب في علم مصطلح الحديث لا سيما فيما يتعلق بالتصنيف وطرق التصنيف وكذلك في كيفية النسخ وفيما يتعلق بالالحاق وما يتعلق بالزيادات وتصحيح الى اخره يذكر كل ذلك في كتب المصنح ويبسط القول فيه هناك لكن ذكر جمله لا باس بها في هذا الموضع والاحال الاصل تكون على ذاك العلم وكذلك ما يتعلق به الباب الخامس ما يتعلق باداب السكنى في المدارس هذا على سنن الزمن الماضي أن ينزل المتعلم في مدرسة وهذه المدرسة بالغالب أن تكون وقفا باذن فيها مدرس وفيها طلاب الى اخره كما سياتى قال رحمه تعالى الباب الرابع في الأدب مع الكتب عنوان له في المقدمة لقوله الباب الرابع في مصاحبة الكتب وما يتعلق بها من الأدب مصاحبه الكتب وما يتعلق بها من الادب لأن الكتب كما لان الكتب كما هو معلوم تعتبر وسيلة وآلة من وسائل تحصيل العلم والعلم في اصله كان موضوعا في الصدور وكان اعتنى السلم بحفظ العلم ولم يكن ثمه اهتمام به تصنيف من ذلك إلا لما كثر الناس وكثر البعد عن العلم وقل الحفظ والمحفوظ والرحله إلى اخره عين اذا جعل العلم كله في الكتب وصار مفتاحه عند العلماء بمعنى ان الطالب لو قيل بأن العلم موضوعه في الكتب لا يعني ذلك ان عن الاصل وهو العالم لان هذا اعتبر مفتاحا ولذلك مر معنا مرارا تنبيه على ان الصحفي هو الذي يقرأ من الكتب مباشره لابدان ان يخطئ لابدان يقع عنده زلل لو كانت الكتب بنفسها تقوم مقام العالم لما صار فرقا بين النوعين لما صار فرقا بين النوعين بل قدمت الكتب على العالم لأن لان بالكتب ما ليس عند العالم العالم لا يحفظ كل ما ما في الكتب قد يكون الكتاب مجموعا في مجلدات عظيمه وفيها من الاحاديث وفيها من الاقوال ما لا يوجد عند العقل قطعا ها لأن العالم انما يحفظ اصول العلم ولا يحفظ العلم كله كل ما يكون في بطون الكتب من اقوال واحاديث أو تفاسير ومنح ذلك لا يتصور ان عالما يحفظ جميع ذلك اذا صارت الكتب ماده مقدمه عن العلماء وليس الأمر كذلك بل هذا لا يقوله إلا احمق وإنما النظر يكون في أن هذه الكتب وسيله لتحصيل العلم حينئذ لابد من قراءه ما يحتاجه أو جعل اهل العلم له ضوابط في على اهل العلم ثم بعد ذلك إذا صحت الفهوم عند الطالب فليقرأ ما شاء القراءه حينئذ تكون ماذا تكون فرعا لا اصلا قراءه تكون فرعا لا اصلا واذا جعلت اصلا حينئذ صار ماذا صار خلط وصار ما يخطئ فيه المتعلم أكثر مما مما يصيب وهذا مقطوع به وموجود وانما ذكره العلم ما يتعلق به بالصحف انه ينظر في الكتب اذا لم يجد بالفعل عالما وكانت الديار قد خلت من العلماء ولم يجد من يقرأ عليه أو يشرح له حديث يقرا وما حصله هنئذ هذا ما يتعلق بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لان العلم واجب وقد يصيم في بعض ويخطئ في في بعض هنئذ حصول شيء من العلم اولى من, من تركه والكلية قال في الأدب مع الكتب التي هي آلة العلم لم يجعلها هي العلم بعينه وهذا جدير من المصنف رحمه الله أن ان يلتفت اليه ان الكتب ليست هي العلم وانما هي اوعيه للعلم لكنها ليست مستقله بذاتها وإلا ل صارت الكتب مقدمه على على العلماء ولم يقل أحد من العلم بذلك البتة وانما قالوا العلم ووضع في الكتب ثم بعد ذلك صارت مفاتيحه في صدور العلماء اذا صار فرعا لا اصلا صار العلم الموجود في الكتب فرعا لا لا اصلا فاذا جعل اصلا وجعل النظر في كلامه العلمي مشافهة جعل فرعا فاذن حصل خلط في الأمور حصل قلب للحقائق والموازين قال التي هي الاله العلم ومعلوم أن الاله وسيلة أن الاله وسيلة يعني وسيلة إلى تحصيل العلم وهو كذلك لان العلم في اصله هو ما يقوم في الصدر العلم في اصله هو ما يقوم فيه بالصدر ولذلك علوم الصحابه رضي الله تعالى عنه كانت في صدورهم ولم تكن مكتوبه بالجمله ثم بعد ذلك كذا كبار التابعين إلى أن وجد التصنيف الى آخر ما يذكره اهل التصنيف قال وما يتعلق بتصحيحها وضبطها وحملها وموضعها وشراها وعليتها ونسخها وغير ذلك ثم آداب تتعلق بهذه المسائل كلها ثم قال رحمه الله تعالى وفيه في هذا الباب الذي هو الادب مع الكتب فيه 11 نوعا يعني من الأداب الأول ذكر فيه ما يتعلق بجمع الكتب يعني من الأمور التي ينبغي العناية بها أن يجمع الكتب وليس المراد أن يجمع كل كتاب كلما وجد كتابا حنين يجمعها ليس هذا المراد انما يجمع اولا ما يحتاج اليه وثانيا يجمع ما كان معروفا عند عند اهل العلم يعني إما باعتبار العلم بذاته واما باعتبار المصنف قال ينبغي لطالب العلم ينبغي هنا مما يتأكد بمعنى انه قد يجب ذلك ويصل الى الى درجه الوجوب ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليه هذا قيد محتاج اليه اذا هل الكتب كل كتاب يحتاج اليه طالب العلم الجواب لا هل كل كتاب يحتاج اليه طالب العلم الجواب لا ولو كان للعالمين ولو كان للعالم ولو كان في المقاصد بما يتعلق بالفقه والتفسير والحديث ولو كان في المقاصد ولو كان في علوم الاله ولو كان في علوم الاله ليس كل كتاب يحتاجه طالب العلم انتبه لهذا لان هذا يحتاج الى مال اولا وشراء ويحتاج إلى عناية وقد يأخذ مكانا ويضعه طالب العلم في مكتبته وقد يموت وما نظر فيه ولا في مقدمته هذا يحصل وهذا يدل على ماذا على أنه قد اخطا في شراء هذا الكتاب النحوي فان ليس كل كتاب يشترى كما أنه ليس كل كتاب يقتنى وليس كل كتاب يقرا فاذا كان ليس كل كتاب يقرا حينئذ اذا لماذا لماذا يشترى إذا كان ليس كل كتاب يقرا اذا لماذا يشترى الو من باب التكاثر حين يريد هذا يجعل طالب العلم يجعل له ماذا اصرافي في شراء الكتب ولا يقرا كل كتاب ولا يشتري أي كتاب ولذلك المصنف هنا رحمه الله قيد قال المحتاج إليها بمعنى أنه قد لا يحتاجها قيد للاحتراز وهذا عليه قاطبة العلم أن الكتب منها ما يحتاجه طالب العلم ومنها ما ما لا يحتاجه ولا سيما عند المتاخرين الذين قد يكون عندهم شغف بالتاليف والتصنيف اصول المتاخره عندهم شغف في التاليف و والتصنيف يريد ان يجعل له شيئا يورث فان اذا ويعيد ما, ما سبق قد لا ياتي به بشيء جديد وثم قد يكون فيه مجلدات لاخرين كما هو معلوم ان لو ظن الظان أن هذا الكتاب لابد من قراءته ولابد من اقتنائه قد يظن أنه لن يبلغ العلم هذه الافه هنا هذا الذي يترتب عليه وموجود رايت كثير من طلبه العلم يظن انه لن لن يحصل علم الحديث حتى يجمع جميع الكتب ويقرا جميع الكتب من الجلدة الى الجلدة هذا لا أظنه ولا امام من الامم السابقين على هذا وكذلك ما يتعلق بالفقه وكذلك ما يتعلق به بالتفسير ليس كل كتاب لابد ان يقراه وانما ينتقي ما هو معتمد عند اهل العلم وليس كل تفسير يعتبر تفسيرا إنما ينظر فيه بالاعتبارات التي يذكرها اهل العلم ما الذي يجعل عمدتا في التعلم والتعليم هذا ياخذ من معلمه لكن تتقدم ماذا الان عصرا ولا نستطيع ان نذكر فيه في كل فن ما يحتاجه طالب العلم قال ينبغي لطالب العلم أن يعتني لكن النظر يكون باعتبار اهم شيء باعتبار المدارس بمعنى ثم ائمه من ائمه الدين لا شك للمتقدمين كالشافعي وابن ومالك واحمد هذا لا شك فيه كل كتاب لهم يؤخذ لكن ما بعده من الطبقات ينظر فيه باعتبار المصنفين فكل كتاب لابن تيميه يقتنى وكل كتاب لابن القيم يقتنى وكل كتاب لابن رجب يقتنى وكل كتاب للشكاني يقتنى هكذا باعتبار المدارس باعتبار المدارس غيرهم ممن لا يعرفه ويشتهر بالعلم ينظر فيه الكتاب حسبي تصنيفه وبحسب ما اشتهر عند اهل العلم فغيرهم هذا ينظر فيه ماذا الاعتبار المعاصر الاصل العدم عكس الاصل ماذا الاصل عدم أخذ كتب النظر فيها لا سيما الا اللهم ان كان من أهل اهل العلم وهؤلاء قله يعدون على على الاصابع لا يتجاوزون الخمسه كتبهم لا باس أن تؤخذ لكنها ليست هي أصلية وانما الكتب الأصلية الكتب المتقدمة ويستفاد منها فيما يتعلق به بالنوازل اما ما يذكر فيها من من المسائل المتعلقه به بالتوحيد او بالفقه او بالحديث فكتب المتقدمين أولى من كتب المعاصرين أما النوازل فهذه التي يحتاجها فينظر في كتب ابن عثيمين رحمه الله او في كتب ابن باز او في فتاوى اللجنة دائما بما يتعلق بالمسائل العصريه اما بعد ذلك فالكتب المتقدمة تكون غنيه عن هذا هذا باعتبار ماذا باعتبار المعاصف الاصل العدم لا هو وان كثيرا من الناس قد صدروا انفسهم بما بما لم يكون يكونوا اهلا لي للتصدير وهذا يظن انه على على مرتبه من العنف فيؤلف ويصنف ويجمع الى اخره وقد بينا سابقا في موضع ما أن تصنيف مشكوك فيه اصلا يعني ممن يجعل له مكتبا وتظهر فيه الكتب الى اخره هذا مشكوك فيه من بالنسبه اليه وهذا أمر مدرك معلوم ليس من باب الظن انما معلوم يعني أمر قطعي فاذا كان كذلك فيستغني عنها طالب العلم ولا سيما مع كثرتها وغلائها ويحتاج إلى, إلى الماء فبدلا من ان يضع هذا المال فيه في كتاب لو قيل بانه يجوز شراءه عينيد نقول الاولى ان يجعله فيه في صدقه تكون له فيه في اخرته وهذا الكتاب لا, لا ينبغي أن يقتنى ثم طالب العلم كما بينا في اداب المتعلم لا ينبغي أن يجعل كتب المعاصرين تاصيلا له لا يجعل كتب المعاصرين تاصيلا له لماذا لسهولتها وليكثرة الكلام فيها والسعه ونحو ذلك هذه تمنعه من درك الكلام على حقائقه بمعنى ان كتب المتقدمين فيها شيء من الصعوبه فيها شيء من من الصعوبه تحتاج الى ماذا تحتاج إلى تأمل تامل وتدبر وهذا هو الذي يزيد الذهن والملكه في طالب العلم حيث ماذا من حيث سعه المدارك ولن تتنمى الملكة عند طالب العلم إلا بمثل هذه الكتب اما كتب العصريه في الفصل الاول والثاني للمساله الاولى على الترتيب المعلوم واشبه ما يكون ب مقارب للتدريس الأكاديمي الذي يسمى به التدريس الاكاديمي محاضره تسمى محاضره الدرس يسمى محاضرة عين اذا قال هذه لا لا تهني ولا تجعل الطالب طالبا قد يستفيد بعض المعلومات كما يستفيد من الكتاب لكن فرق بين ان يتعصب وبين ان يتثقف فهؤلاء يثقفون الطلبه ولا يؤصلونه والكتب المعتمدة عند اهل العلم السابقة لا سيما المتون وبعض شروحاتها القويه هذه تؤصل طالب العلم تؤصل بمعنى تقاعد له العلم على جهه قواعد وعلى جهه اصول ثم بعد ذلك تفتح له المدارك بحيث إذا اتقن هذا الكتاب يستطيع أن يقرا اي كتاب لو قراته وضبطته ما يتعلق به اي كتاب في الفقه على طرائقه العلميه بالمنطوق والمفهوم والقيود للاحتراز او لغير الاحتراز الى اخره هذه تعطيك ماذا تعطيك نظرة في كيفيه قراءه كتب العلماء لانه إذا نظر في كتب العلماء وابن تيميه مثلا رحمه الله تعالى يكتب بلسان العلماء يكتب بقلم العلماء يكتب بقواعد واصول العلماء ويكتب بلغه العلماء من حيث لسان العرب ومن حيث اللسان الفقهي الاصول التفسير إلى اخره اذا كان الناظر يقرا فياخذ كل كلمه هل أراد بها القيد الاحتراز مفهوم منطوق الاخر مع قراءتك للمتون بهذه الطريقه تعطيك ماذا كلما قرات لي هذه الكتب او في هذه الكتب قرات بهذه النظرة بخلاف الذي يكون مثقفا حنيذا يجرد هذه الكتب جردا ويظن انها مساويه لما يرد فيه في عصره اذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج اليها ما امكنه يعني اذا اذا امكانهم فتق الله ما استطعت هذه الكتب تحتاج الى الى الشراء فليس لابد من ماذا لابد من مال فاذا لم يكن مال كيف يشتري اذا لابد من, من نظر لهذا الاعتبار قال ما امكنه شراءا ليشتريها وكلما امكنه ان يشتري الكتاب فهو مقدم على غيره مقدم على على غيره وحبذا في هذا الزمان ان على ماذا ان يكون الكتاب مطبوعا يكون مطبوعا لا يكون بي ولا وورد ولا غيره <تصفيق> لأن هذه قد لا تفيد الكتاب اذا كان بين يدك تستطيع ان ترجع مباشره الى اوله ويكون الكتاب أمامك لكن هذا لا تستطيع مع الاجهزه انت تكون في صفحة لو رجعت الى الصفحه الاولى فوذت الصفحه التي تكون فيها وهذا قد يسبب شيئا ميما من, من القصور كتاب اذا كان بين يديك تقلمه كيف كيف شئت والمعلوم حيلد تكون بين نظرك أما هذا قد لا يكون فيه في هذه الكتب الا اذا طبع على أوراق هذه مساله اخرى ما امكنه شراء شراء هذا الأصر لاسيما ما يتعلق بالكتب التي تقرا لأن الكتب على نوعين منها ما يقرا على اهل العلم بمتون وشرحات وحواشي وتعليقات هذه لابد ان تكون النسخه مملوكه ومنها ما قد يكون للمطالع والقراءه والجرد هذه قد ياخذها طالب العلم استعاره يجرد الكتاب ثم ياخذ ما يحتاجه ينسخ ما يحتاجه ثم يرد الكتاب الى صاحبه فالاعاره هنا ممكنة لكن فيما فيما يتعلق بالكتاب الذي يريد قراءته على العلم لانه لابد ان يقيد ولابد ان يصحح يجير يستعير كتابا ثم بعد ذلك يفعل فيه ما, ما يفعل هذا يسبب له ما يسبب خللا لانه سيقيد ويصحح النسخه ثم تذهب يرد إلى صاحبها إذا ما لسفد من من الدروس والتعلم هذا يسبب له حرجا شراء وإلا إذا لم يمكنه الشراء فإجارة إذا كانت الكتب تؤجر فيستاجر أو عارية أو يستعير وهذا ذكرت لك أنه لا يتاتى ماذا لا يتاتى فيما يكون من شأني الكتب التي تقرا على اهل علمي لأنها أي الكتب آلة التحصيل الهاله التحوسيله من وسائل التحصيل بل هي من الأسس والقواعد الأصول التي يتم عليه التحصيل وينبني طالب العلم في تحصيله على وجود الكتب لكنها ليست مقدمة على على العلماء بل العالم والجلس بين هذا مقدم على على الكتب مطلقا دون تفصيل لان العالم قد يحفظ الكتاب فيمليه إملاء على الطالب ويقيده الطالب ويحفظه قد حصل من العلم لكن لو كان عنده الكتاب من الذي يشرح له لو عدم العالم يقافي في حرج والا عاريه لأنها آلة التحصين قال ولا يجعل تحصيلها وكثرتها حظه من العلم ليس هذا تنبيه حسن من المصنف ولقد بتلي به كثير من الناس في هذا الزمان ظن أن شراء الكتب جمعها ولو لم ينظر فيها حتى صارت المبهابي باكبر مكتبة الى آخرين فعينيد نقول هذا يدل على ماذا هذا اولا داخل في قول تعالى الهاكم التكاثر تكاثر بهم مثل هذه الأشياء بالاولاد والمال الى اخره فهو عام فعينيد نكون ماذا تكاثر عندي مكتبه وعندي كتب عندي 1000 كتاب في التفسير وعندي 100 كتاب الى اخره وثم لا قراءه ولا ولا نظر ولا يعي ولا يفهم ما فيها ما الفائده فيها هذا لا لا فائدة منها أو تصدق بها واجعلها وقفا في مسجد أو مدرسه لكان خيرا لهم في الدنيا والاخره هذا الاصل ولا يجعل تحصيله يعني جمعها وكثرتها حظه يعني نصيبه من من العلم لا يجعل ذلك هو هو العلم فالجمع ليس هو العلم العلم هو اخذه عن عن اهله ثم ترجع إلى هذه الكتب وتقراها بما فهمته من اهل علم فيكون عيني ماذا يكون, يكون ذلك اناره لطريقك ودربك في التحصين قال وجمعها لا يجعل تحصيلها وكثرتها حظه من العلم وجمعه وجمعها وجمعها نصيبه من الفهم كما يفعله كثير من المنتحلين الفقه والحديث هذا من زمن المصنف رحمه الله تعالى يعني ما جئنا بشيء جديد فهذه التنبيهات يظن بعض, بعض الناس أن هذه هذا من الأمور التي قد يكون فيها شيء في النفس اما من غرور أو كبر أو نحو ذلك كل هذا كلام قديم جمع الكتب والنظر فيها من المنتحلين يعني انتحل الشيء ولم يكن من أهله منتحلين ليه الفقه و الحديث فالمنتسبون إلى العلم وليس من أهل العلم هذا كثير وليس بهذا الزمان ليس بهذا الزمان والناس يميزون قديما ليس كثير من الناس الآن قد يكون عندهم شيء من الحماقه حتى بعض طلبه العلم يختلط عليه ماذا يختلط عليه التمييز بين العالم وغيره بين من هو طالب علم وبين هو منتسب إلى العلم واذا كان لا يميز لسيما بعد أن سار في العلم قرأ وكان لا يميز بين هذا وذاك هذا لم يحصل شيئا إذا كان لا يميز بين العالم وبين غيره ممن هو منتسب إلى العلم هذا معناه انه ما حصل شيئا لم يفهم وانما اخذ العلم هكذا حفظ بعض المتون وقرأ بعض الشروحات وجلس في بعض المجالس والعلم الفهم والحفظ الفهم حينئذ اذا لم يفهم كيف يميز بين العالم وغيره حينئذ لم يحصل العلم شيئا لم يحصل لم يفلح هذا كما يقول ماذا لم يفلح واذا كان لم يفلح هذه تعتبر ماذا مصيبه إذا كان لا يميز بين شخص وشخص كيف حينئذ سيصل الى أن يميز الحق من الباطل أو الخطا من الصوافق الامل علم الكبار إذا التبس عليه اولئك الصاليف الذين تنسبون إلى إلى العلم وظن انهم علماء اذا كيف تدخل بين مالك والشافعي واحمد وابن هذا امر خطير قال ولا يجعل تحصيلها وكثرتها حظه من العلم وجمعها نصيبه من الفهم كما يفعله كثير من المنتحلين الفقهه والحديث انتحل شيء بمعنى أنه لم يكن من اهله وجعله ماذا كالبس ثوب وقد أحسن القائل إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع اذا لم تكن الطالب الذي تجمع الكتب وتحصل الكتب إذا لم تكن حافظا واعييا واعييا من الوعي عن الفهم إذا لم تفهم ولم تحفظ فجمعك للكتب لا ينفع لانه ليست مقصود هي وسيلة هي وسيله هذاك الذي ياخذ سيارة ولا يحسن أن يقود السيارة فتبقى عنده ماذا تبقى عنده هكذا يشاهدها صباحا مساء لكنه لن يستفيد من هذا كذلك لو أخذ الكتب وجعلها امامه ولا حفظ ولا فهم اذا لماذا تقتني هذه الكتب قال واذا أمكن تحصيلها شراء لم يشتغل بنسخها كان في القديم الكتب على على مض يعني لا يجدها أي انسان للفقر ونحوه ذلك فقد ينسخ طالب العلم بنفسه فينسخ يكتب يعني بيده يكتب للجرير ويكتب البخاري ومسلم الى اخره ينسخه بنفسه وهذه وهذه من الوسائل التي مكنتهم في العلم لما كان طالب العلم كل شيء يجيده الآن جاهزا ولا يكتب وإذا قيل له اختصر هذا الفصل وهذا هذا الباب وجد شيئا فيه في نفسه وثقلا فاتا كثير من العلم لان الكتابه كتابه العلم هذه مما مما يعين على على ضبط العلم وعلى تثبيته في النفس لأن العلم يحتاج الى ماذا يحتاج الى مذاكره الى غيره مما يعين بل من اهم الوسائل بعد الحفظ والتكرار والمذاكرة والمراجعة كتابته وكلما أكثر من الكتابة حتى لو معلومة قد صعبت على الانسان بيت او, آية أو الحديث او نحو ذلك فليكتبه مرارا لانه كلما كتب يريد ان استقر في في نفسه ومن وسائل تثبيت العلم كتابته وكان الاوائل يكتبون ينسخون يعني تصور انه ينسخ ماذا ينسخ من جديد الطبع الناس الآن قد لا يقرا مجلدا يجد فيه صعوبته فكيف أن يكتبه هذا فيه مشقة واذا أمكن تحصيلها شراء لم يشتغل بنسخها لم يشتغل بنسخ لماذا لانه قد ينسخ ما هو محتاج اليه وتكون الضرورة اليه اكثر وهذا لا اشكال في في كون لونه لو خولا لن نحكم عليه بكونه قد ضاع وقته لكن هي الكتب على درجات وليست على مرتبة واحدة حينئذ إذا كان ثم كتب من الادب مثلا نحتاجها او ثم كتب من النحو يحتاجه وليست اصليا لان كل علم جميع العلوم من التفسير وما دونه والعقائد وما دون الكتب على نوعين كتب اصليه وكتب فرعية الاصليه التي لا يستغنى عنها لا يستغني عنها عالم البتة والحمد لله كل فن هي معدوده قل لا تتجاوز العشرة أو او ال15 ليست بالكثيره هذه تسمى ماذا كتب اصليه ثم الكتب الفرعيه المكملات مكملات لهذه الكتب فلا بد ان يميز بين هذا الكتاب اصلي أو فرعي فإذا كان كذلك لو اشتغل بنسخ اصلي لا اشكال فيه واما لو اشتغل بنسخ فرعيين هل ماذا يقع عنده تعارض بين كسب الوقت فيما يحتاجه وبين النسخ ولذلك جعل المصنف رحمه الله اصلا هنا الا يشتغل بالنسخ إذا كان أمكن أن يشتري هذه الكتب وإذا امكن قال واذا امكن تحصيلها شراء لم يشتغل بنسخها ولا ينبغي أن يشتغل بدوام النسخ إلا فيما يتعذر عليه تحصيله لعدم ثمنه أو أجرة السنساخي هذا في زمنه رحمه الله تعالى لوجود بعض النسخ لكن في الزمن الأول كان كل منهم يكتب به بنفسه وهذا حسن وجيد فيما يتعلق بالكتب الاصليه لا سيما إذا لم يكن مبتدئا قد يقال بأن المبتدئ لا يشتغل كذلك بالنسخ لانه لو كتب لن ينتفع لن يفهم لكن المتوسط والمنتهي على هذا التقسيم المذكور عند المتاخرين قد يستفيد كثيرا من, من النسخ ولذلك جرب يا طالب العلم لو, لو اختصرت كتاباً بعد أن تفهم كثيرا من مسائل العلم ستجد أن العلم قد استقر أكثر من مما كان قبل النسخ واذا اعتدت واذا صار عندك النسخ عادة وصار عندك التلخيص والتهذيب عادة ستجد من تثبيت العلم ما لم تجده وكل من يشتكي من فوات المسائل وتطايرها ونسيانها عين ليس له إلا أن ينظر في الكتب ومداومه النظر في الكتب والنسخ كذلك والترخيص والاختصار ولذلك سئل البخاري ما دواء النسيان نسيان هذه افه كله يشتكي ما دواء النسيان فقال مداومه النظر في الكتب مداومه النظر في الكتب يعني لابد أن يكون ماذا أن يكون كثيرا النظر في الكتب ولذلك من الأصول المعتمدة في المنهجيه عند اهل العلم ولا يكاد ان يوجد عالم ضبط العلم بحروفه إلا وعنده كتاب قد عض عليه بنواذذه يعني يقرأه مرارا مئات المرات لكن يشترط في هذا الكتاب ان ينظر فيه باعتبار ماذا لا يختار فتح الباري مثلا يقول هذا اعتبره اصل لا ان يكون الكتاب يستطيع أن يجرده فيه في بشهر كمجلدين أو ثلاث نحو ذلك هذه تعتبر عندهم من الكتب المختصرة أما عشر و15 مجلدا و هذا لا يستطيع ان يجعله اصلا بل لا يستحسن بل لا يتمكن ان يقراه مرارا لن يتمكن اما الكتابة الذي يكون في مجلد يعني 500 صفحه أو مجلدين أو ثلاث هذه استطيع أن يحصلها وان وان مرارا ويحفظ ويذاكر منها إلى الى اخره لكن لا بد من كل فن أن يجعل له اصلا وهذا لا يستحسن ابتداء يعني في اول طلب المبتدئ وانما إذا تجاوز مرحلة ونحن نقيدها في علوم الالات ب في علوم الاله بي بالألفيات. هذا من احسن ما ما يكون يعني يحفظ الفيه ويأخذ شرحا مبتدا وشرحا متوسطا ثم اذا انتهى من ضبطها حينئذ يختار شرحا يكون اوسع ما يكون وهذا قد لا لا يتجاوز مجلدين جميع الالفيات ويديم النظر فيها ثم ما زاد من الكتب الفرعيه يجعله ماذا يجعله ملحقا بهذا الكتاب هذا ما يتعلق بي بالنحو والصرف والبيان وكذلك اصول الفقه الى اخره يستطيع ان يضبطها بي بهذا الضبط الفيه لابد لا بد من حرز يعني لان اقول لابد على حسب مدارك الانسان لان نغلق الباب فيحفظوها إن امكن ثم يجعل لها شرحا ينظر فيه مرارا فالذي مثلا يقرا عقود الجمال هذا أحسن شرح لا يكاد يوجد غيره مثلا شرح مرشدي عليه او مطبوع حينئذ هذا في مجلد واحد لا يتجاوز 500 صفحه هذه استطيع ان اقراه كل اسبوع مرة او مرتين لسيما اذا اتمها حفظا هذا صار عنده ماذا صار عنده الفن ولو قلت لك أن النظر في الكتب وتعداد الكتب هذا لا يجعلك ماذا لا يجعلك تخاف الا تضبط الفن ضبط الفن من اسهل ما, ما يقى العلم صعب سهل صعب سهل صعب اذا اردت هكذا تنظر في 100 كتاب وتنظر هنا وتترك ثم كتاب آخر لا هذا لن تفلح وستموت ما تعلمت ولن تدخل باب العلم لكن لو عرفت أن هذه الالفي وهذا الكتاب لو قراته 100 مره لا نقول 100 مرة لو قراته 20 او 30 مره بعد دراسته انك ضبطت العلم ستضبط العلم بمعنى أن كل الفيه هذا مقطوع به وإلا ما صار اشتغال اهل العلم بالالفيات ما صار اشتغالهم له وجهه وهو أن كل alfiyyah تجمع اصول العلم بحذف لا يكاد أن يوجد اصل في علم لا يوجد في alfiyyah قد يترك ماذا قد يترك المتممات مسائل فرعيه النكات هذه التي لو سغن عنها طالب العلم فلن يضره شيء أما أصول الفن هذه موجوده alfiyyah ابن مالك ما من باب إلا ويذقى ما من مساله في في باب الفاعل مبتدا التي هي اصليه في الباب الا هي مذكوره والشروحات متعددة فتنظر به بحسب ما, ما يختاره طالب العلم اذا اذا عرفت أن هذه الفيه جمعت اصول العلم اذا تعتني به الذي يضبط ابن عقيل اولا ثم ينتقل اشمون هذا حصل العلم ثم بعد ذلك فضل الله يتي من يشاء لكن يريد أن يضبط النحو بالازروميه وتحسنيه يقول هذا يكفي للمجتهد أو بالورقات هذا يكفي بصراحه المحلي والا فلان قل هذا لم يعرف العلم ولا يحسن ان يتكلم فيه بالعلم لابد من من هذا الاعتبار اذا هل يمكن لو لو سالتك او سألت نفسك بهذه الصوره هل يمكن ضبط العلم او لا بهذه الصوره العلم سهل او لا سهل لكن نحتاج الى ماذا يحتاج الى نوع مجاهده وصبر نحو ذلك الفيه تحفظها في سنة وشرح معها من الشروح المتوسطة أو التي لا تكون بتوسع كبير وجميع ألفيات لا يكاد يوجد إلا شرح الشاطبي على على الالفيه في عشر مجلدات ويستغنى عنه بالأشموني هو احسن وامكن منه كثير لاسيما من حاجه الصبا حينئذ نقول هذا كتاب واحد في مجلدين طبع الاشموني في مجلد واحد دون الحاشيه وطبع مع الحاشيه في مجلدين هب انك اعتكفت على الحاشيه مع مع الاشموني حصلت علما كبيرا انت نحوي انت تعتبر عالما عند العلماء السابقين دعك من المعاصر انت تعتبر عند العلماء من السابقين من العلماء في الفن ثم بعد ذلك لابد من النظر في مكملات العلم واذا كان كذلك تستطيع في خمس سنين اذا بك انت عالم في علوم الاله كلها نحو وصرفا وبيانا واصول فقه ومنطق الاخره هذا صعب ليس بالصعب كل سنه تفرغها لعلم اذا جمع الكتب ليس فيه فائدة كبيرة إلا إذا كنت تنظر في في هذه الكتب على الوجه الذي ذكره أهل العلم لا على الوجه الذي تختار انت من راسك فما يفسد طالب العلم الا هذا الراس إذا اراد أن ياتي بي بشيء من عنده واراد أن يجعل له اصلا من عندي هكذا لو كان كل انسان يستطيع أن يوجه نفسه بنفسه إذا لا حاجه اقرا بنفسك ما شاء الله أن تتعلم إذا كنت تريد أن تستدل إلى الوصول للعلم وكيف تضبط العلم بنفسك اذا ما شاء الله تعال اذا كان كذلك بتعلم في بنفسك اذا قال هنا واذا امكن تحصيل وشراء لم يشتغل بنسخها ولا ينبغي أن يشتغل بدوام النسخ هذا المبتدئ ولا ينبغي أن يشتغل بدوام النسخ إلا فيما يتعذر عليه تحصيله لعدم ثمني أو اجره استنساخه اجره بمعنى ماذا استاجر من ينسخ له سااجر كاتبا يعني فينسخ له ينسخ ينسخه ولا يهتم المشتغل بالمبالغه تحسين الخط هذه بليه اخرى اذا راد أن ينسخ ويكتب بالنسخ الى اخره حينئذ ضاع الوقت ضاع وقته فيحتاج الى أن يمسح وان يرجع ويمزق الصفحه والى اخره ولا يهتم المشتغل يعني بجمع الكتب والمراوبه الكتابه ولا يهتم المشتغل به بالنسخ بالمبالغه في تحسين الخط لا شكل ان الخط وتحسينه اذن مما يعين على ماذا على قراءه الكتاب فلا يكتب عجلة بحيث لا يستطيع أن يقراه لان بعض الناس قد يكتب هو ثم هو بنفسه إذا أراد أن يقرا لا يستطيع صحيح او لا يكون على عجله موجود لا يكاد أن يخلو منه السهل فإذا كتب شيئا ثم بعد ذلك قد يحتاجه فلا يستطيع أن يقراه فإذا انت وانت الكاتب لم تقراه بغيرك حين ما شانه قال ولا يهتم المشتغل به بالمبالغه بتحسين الخط وانما يهتم بصحيحه وتصحيحه بصحيحه يعني صحة الكتاب يعني لا يكون فيه ماذا لا يكون فيه تحريف ولا يكون فيه سقط وإنما تكون النسخه صحيحة وتصحيحه بمعنى ان الناسخ لابد ان كان عنده شيء من من من الغلط فلا بد ان يصححها لابد ان يصححها اذا بصحيحه وتصحيحه ولا يستعير كتابا مع امكان شرائه أو اجارته متى ما امكن الا يستعير فهو مقدم لماذا لان في منا الا اذا امنت اذا امنت حينئذ واسع لكن في عموم الناس قد يمتنوا عليك بهذا الكتاب هذا كتاب الثاني يستحب اعاره الكتب لمن لا ضرر عليه فيها ممن لا ضرر منه بها يستحبه وهذا اراد به أن يبين حكما شرعيا يستحب اعاره الكتب اعاره الكتب فاذا طلب منك شخص ما كتابا ما يسحب لك شرعا ويندب أن تعطيه هذا الكتاب اعارته لكن بشرط بشرط شرط يتعلق بي الشخص الذي يستعير وشرط يتعلق بالشخص الذي يعير يعير لا يمتن ولا يتعالى عليك كذلك الذي يستعير يحافظ على الكتاب يعني يعلم قيمة ماذا قيمة الكتاب يعلم ماذا قيمه الكتاب حينئذ يهتم به بالكتاب ويجعل له مكانه عنده ويحفظه من اشياء كثيره سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى فاذا انتفى احد الامرين فلا اعاره فلا اعاره ولذلك في هذا الزمن لما كان أكثر الناس على عدم المبالات بالكتب لا يستحب الاعاره على عكس ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى لا يبالون بالكتاب يرمى هكذا حين نقول او ياكل عليه قل هذا يدل على ماذا على عدم مبالات به بالكتاب واذا كان كذلك وقد شاع بين الناس طلبة علمي لا يبالون به بالكتب ولا يعظمونها ولا يجلونها حينئذ لا يسحب الاعاره بل الاعاره تكون نوع من من الحماقه قال يسحب اعاره الكتب لمن لا ضرر عليه فيها لمن ممن لمن ممن لمن هذا المستعير ممن لا ضرر منه بها المعير وكره اعاليتها قوم والأول أولى يعني ثم قولان ثم قولان هل يسحب إعارة الكتب ام لا حينئذ سحبها بعض الناس بعض اهل العلم وكانها اعارتها بعضها العلمي والصواب التفصيل ان هذا يختلف اختلاف ماذا باختلاف الناس واختلاف الأحوال فكانوا في الزمن يعظمون الـ الـ يعظمون الـ الكتب ويعظمون العلم ويعظمون العلماء فإذا كان ثمه تعظيم حنيد الله اشكال فيعير وأما إذا لم يكن كذلك ويكون العكس هو عدم تعظيم والمبالاه بالعلم ومجالس العلم والعلماء والكتب عند الله لا اعارته قال رحمه الله تعالى والاول واوله يعني قدم للسحاب وهذا رايه رحمه الله تعالى لما فيه من الإعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل والاجر دل ذلك النص في الكتاب والسنه قال رجل لابي العتاه يا كتابك قال اني أكره ذلك لا أحب كتابي يبقى عندي فقال ام علمت ان المكارم موصولة للمكاره فاعره يعني إذا كان مرده إلى كراهه النفس حينئذ هذا خلق عظيم هو الاعاره في محله حينئذ لا تقدم ماذا ذكرته النفس لأن الانسان إذا ملك شيئا يبخل به على على غيره هذا الأصل إذا طلب منه اعاره كتاب أو غيره في نفسه يقع حرج لا يريد ما يرغب حينئذ لو لم يكن سبب لو كان في محله يكره ذلك حينئذ نقول ماذا المكاره الاخلاق هنا مقرونة بالمكاره لا من ذلك حبه الجنه بماذا بالمكاره ومن هذا الاعاره قال الرحمن تعالى هنا قال رجل لأبي العتاه اعرني كتابك قال اني أكره ذلك فقال أما علمت أن المكاره موصوله ان المكارم موصولة بالمكاره فاعره وكتب الشافعي امام الشافعي إلى محمد بن الحسن لما طلب من من منه كتاب السير فلم يجبه ما اعاره محمد بن الحسن هذا تلميذ ابي حنيفه رحمه الله تعالى فكتب اليه الشافعي يقول له في ابيات منها ما ذكره المصنف هنا يا ذا الذي لم ترى عين من راه مثله العلم يئبى اهله أن يمنعوه اهله هذا في ماذا في توبيخ لمحمد بن حسن يا ذا الذي لم ترى عين من راه مثله كان اماما محمد بن حسن كان اماما العلم يئبى يمتنع أهله أن يمنعوه أهله يعني لا انت من اهل علم فلا تمنعني والشافع من اهل العلم فلا تمنعني ماذا من العلم وفي بعض النسخ قل الذي لم تر عين مراهه مثله حتى كان من راهم قد را من قبلهم العلم ينهى اهله ان يمنعوه اهله لعله يبذله لاهله لعله فوجه اليه ماذا محمد الحسن اعطاه ماذا اعطاه الكتاب هدية لا اعاره لما طلبه اولا ظن به فلما كتب اليه الشافعي موبخا له به بهذا البيت اعطاه اياه هدية لا اعارته قال وينبغي للمستعير إذا اخذ الكتاب ثم ادابه وينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ذلك ويجزيه خيرا اعطاه ماذا حسنة ولا يطيل مقامه عنده من غير حاجة بل يرده اذا قضى حاجته ولا يحبسه إذا طلبه المالك أو استغنى أن استعرته لاي سبب للطلب والتحصين اذا إذا انتهيت مباشرة ترد الى الى صاحبه لا يجوز حبس الكتب مع ماذا مع عدم الافاده والاستفاده منها <تصفيق> بل لابد من رده لا الى صاحبه ولا يجوز ان يصلحه بغير اذن يعني لا يجوز له أن يتصرف فيه كما لو كان كتابه لا بنسخ ولا بكتابه عليه ولا ان يهينه ولا إلى اخره كل ما يمكن أن يتصرف فيه المتصرف بكتابه لا يجوز له أن يفعله بكتاب استعار من غير لماذا لأن كتابه يملكه وانت حر في ماذا في التصرف في كتابك وأما الكتاب المستعار هذا ليس لك حريث لا تفعل فيه شيئا الا باذن الا باذن لا تع... حتى الاعاره لغيره لا, لا تعيره بعض الناس يستعيرون كتاب فاذا طلب منه قال خذه اعاره اياه من أذن لك هذا يحتاج ماذا؟ يحتاج الى إذن من صاحب الكتاب قال ولا يجوز أن يصلحه يعني بقلمه يكتب عليه يصلح بعضه ولو علم أن هذا خطأ لو راى ان هذه الكلمه خطأ حينئذ لا يجوز له أن يصلحه ولا يجوز أن يصلحه بغير إذن صاحبه ولا يحشيه يعني يكتب حاشيه عليه ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه أو خواتمه يعني في الصفحات التي تكون باضاف اول الكتاب أو في آخره إلا إذا علم رضا صاحبه وهو كما يكتبه المحدث على جزء سمعه أو كتبه يعني وهو الذي هو ماذا رضا صاحبه اذا علم عليه التصرف فيه كما شيء اذا علمت ووثقت أن صاحب الكتاب ياذن بهذا من كتابة أو اعارته لا إشكال فيه لان مرد الحكم إلى ماذا إلى اذن المعير قال وهو كما يكتبه المحدث على جزء سمعه أو كتبه يعني لو استعاره وقرا ذلك الكتاب على محدث من اجل السماع فجرت عادة المحدثين انهم يكتبون السماعات في آخر الكتب يعني من حضر ومن لم يحضر منذ أن سمع الكتاب من اوله إلى اخره الى اخر ما هو معلوم هذا شاع عندهم يعني لو سعاره وكتب اسماء أو كتب السمعات في اخر كتاب هذا مما جرت العاده به بالإذن فيه قال ولا يسوده ولا يعيره غيره ولا يسوده يعني لا يتكي على الحبر من أجل أنه لو ورد مسح ونحو ذلك فيتكى عليه من أجل اظهار لا القاعده هنا الله يتصرف فيه بشيء البتة ولا يعيره غيره ولا يودعه لغير ضرورة حيث يجوز شرعا يعني إذا جاز الشرع فيما يتعلق بالضرورات ما يبيح المحرمات ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه فإن كان الكتاب وقفا على من ينتفع به غير معين فلا باس بالنسخ منه مع الاحتياط يعني ثم وقف قد يكون لي كتاب غير معين وضع هذا الكتاب لطلبة العلمي فاخذه طالب العلم ونسخ منه يجوز أو لا يجوز يجوز لكن لو اعطيتك عاريه واردت ان تنسخ منه لا يجوز ان تنسخ الا بماذا إلا باذن هذا الاصل فيه اذا فرق بين الوقف الذي لا يكون لمعين وبين ما يكون اعاره الاعاره هذا مملوك له شخص معين فلابد ان أن تستاذن منه أما ما يكون في المكتبات العامه الوقفية فهذه لا لا يشترط فيها بل هي ما جعلت الا من أجل ذلك من اجل المطالعة ومن أجل النسخ منها قال ولا باصلاحه ممن هو أهل لذلك وحسن أن يستاذن الناظر فيه يعني على الوقف لو كان ثم وقف واذا نسخ منه بإذن صاحبه أو ناظره فلا يكتب منه والقرطاس في بطنه في داخله يعني لو اراد ان يكتب فيه في ورقته يفتح الكتاب ويجعل الورقه على, على الكتاب فيكتب عليه هذا مناف للادب او على كتابته ما مكتوب فيه ولا يضع المحبره عليه ولا يمر بالقلم الممدود فوق كتابته ممدود الذي فيه ماذا فيه مداد كما مر معنا لانه جاهز للكتابة وقد يصيب ماذا يصيب الكتابه شيئا من من الاذى وانشد بعضهم ولا يمر بالقلم الممدود فوق كتابته وانشد بعضهم ايها المستعير مني كتابا ارض لي فيه بما ارض لي فيه ما لنفسك ترضاه يعني عامل الكتاب المعار بمثل ما تعامل به كتاب لا ترضى إذا اعطيته احدا ان يتصرف فيه كذلك أنت إذا استعرته لا تفعل فيه شيئا البتة وأنشد في اعارة الكتب ومنعها قطع كثيرة لا يحتمل هذا المقتصر اذا الادب الثاني فيما يتعلق ماذا بالإعارة الأصل أن الطالب لا يستعير كتابا لا يستعير كتاب لا سيما اذا عالما أن هذا الشخص قد يمن عليه ثانيا إذا السعاره ثم اداب ومناط الاداب الا يتصرف فيه بشيء البت مطلقا دون تفصيل حتى يستذن من المعين حتى فيما يتعلق به بالكتابه ما يكون من كتب تقرا على اهل العلم هذا لا يحسن أن يستعير طالب العلم وانما يستعير ما يكون للمطالعة أو للجرد ونحو ذلك او لفائده معينه ارادها فيستعير الكتاب يستعير الكتاب الثالث إذا نسخ من الكتاب أو طالعه فلا يضعه على الارض مفروشا منثورا لا يضعه على عض وهذا من من الامور التي لا يحصل بطالب العلم أن, أن يضع الكتاب على الارض وانما يرفعه بين يديه او يضعه على على كرسي الكتاب وان تعظيم يعني ثم الكتب والعلم هذه كلها هذه كلها متقاربه تعظيم العلم يستلزم تعظيم الكتاب كما أن تعظيم العلم يستلزم تعظيم العالم كلها بعضها ناشئه عن بعض فمن عظم العلم عظم الكتاب إذا وقع في نفس الانسان عدم تعظيم للكتب دل على أن ثم خللا عنده فيه في تعظيم العلم فالاصل هو تعظيم العلم حيثما حل العلم في شخص أو على ورق حينئذ يتبعه يكون تابعا له واذا كان كذلك إذا حصل تفريط فيما يتعلق بتعظيم العالم أو بتعظيم الكتاب عنيد ثم خلل في فهمي أهمية العلم ولذلك قلت لك ابتداءا واكرر أن النظر في الادله الداله على فضل العلم وفضل اهله هذه مما لا ينبغي أن يتجاوزها طالب لا سيما المبتدئ فينظر فيها مرارا وتكرارا لان الطالب اذا عظم الكتاب السفات وافلح وكذلك إذا عظم العالم الاستفاده واو افلح فلا بد ان ينظر الى كيفيه علاج هذه الاخطاء التي قد يقع فيها بعض طلبه العلم لماذا لا يعظم العالم عنده خلل في ماذا في أهمية العلم والنظر العلم الشرعي في نفسه لو أدرك ما طلبه الشارع منه لما كان عنده خلل فيما يتعلق به بالعالم ومجالس العلم وكذلك الكتب كل هذه كما ذكرت تعظيمها مما يعين على تحصيل العلم هذا تعظيم شعائر الله عز وجل وإذا كان كذلك فهو اوفق إلى أن يكون قريبا من من العلم وتحصيله واما اذا كان لا يبالي بعالم ولا يبالي بمجلس علم ولا يبالي بكتاب اذا ماذا استفاد هذا على أي شيء يطلب تطلب علما وأنت لا تبالي باهله ولا باصحابه ولا بمسائله ولا بمناظراته ومجادلاته ان هذا كله هذا ليس له وزن ثم مع ذلك يريد أن يعظم العلم هذا متنافي تعارض بين امرين فمن عظم العلم عظم أهله وعظم كذلك حلقات العلم وعظم الكتب هذه كلها متلازمه قال رحمه الله تعالى اذا نسخ من الكتاب او اراد ان ينسخ او طالعه فلا يضعه على الارض مفروشا منشورا يعني مفتوحه بل يجعله بين كتابين أو شيئين او كرسي الكتب المعروف هذا كرسي الكتب مثل هذا هذا قديم يستعمل للكتاب يستحسن لطالب العلم أن يكون عنده ماذا إذا لم يكن عنده مكتب مثلا يجلس عليه أن يكون عنده مثل هذا الذي يجعل عليه المصاحف فيجعل الكتب عليه تعظيم لا يجعله على الأرض لا يسوي بينه بين الأرض بل يجعله بين كتابين أو شيئين أو كرسي الكتب المعروف كي لا يسرع تقطيع حبكي يعني خياطته وإذا وضعه في مكان مصهوفه يعني غير منشوره فلا على كرسي أو تحت خشب او نحوي المراد هنا تعظيم الكتاب الا يجعل على الارض تعظيما له ثم قد يكون فيه ماذا ما لو جعله على الارض مفتوحا لتضرر لسيما في الزمن القديم كان الكتاب عندهم الورق كان مخاطا إذا فتح على جهتين انه نزع بين دفتيه قد يتمزق الكتاب هذا قد يكون موجودا الى يومنا قال والاولى ان يكون بينه وبين الأرض خلو فراغ ولا يضعها على الارض كي لا تتندى من الندى او تهبل يعني تخلق وإذا وضعها على خشب أو نحوه جعل فوقها وتحتها ما يمنع تاكل جلودها به وكذلك يجعل بينها وبين ما يصادفها أو يسندها من حائط أو غيره فلو وضعها على الأرض لا يجعلها مباشرة لابد من شيء يحفظها وكذلك لو كان لو كان وضعها على جهه الجدار لا يجعلها ماذا مسندة إلى إلى الجدار لان قد تتاكل قال هذا في القديم قال ويراعي الادب في وضع الكتب باعتبار علومها اذا راد ترتيبها وشرفها ومصنفيها وجلالتهم فيضع الاشرف اعلى الكل ثم يراعي التدريجة فإن كان فيها المصحف الكريم جعله اعلى الكل اذا راد ترتيبها وهذا كان في القديم يعني تم اشاهد كره المصنف رحمه الله تعالى باعتباري الزمني كانت الكتب هكذا تصف صفا اليوم له صار عندنا ماذا عندنا لها اماكن خاصة توقفها كذا وقفه حينئذ هذا أمر اسهل مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قال ويراعي الأدب في وضع الكتب باعتبار علومها وشرفها ومصنفيه وجلالته فيضع الاشرف اعلى الكتب ثم يراعي التدريج فان كان فيها المصحف الكريم جعله اعلى الكتب والاولى والاوله ان يكون في خريطه ذات عروه في مسمار او وتد في حائط طاهر نظيف في صدر المجلس يعني يجعل له ماذا يجعل له مسمارا هذا المصحف يجعل له مسمارا في جدار ويضعه فيه في خريطة اشبه ما يكون به بالكيسي سواء كان من جلد أو من من غيره فيضعه ماذا محفوظا بعيدا عن ايدي الصغار وكذلك بعيدا عن تلويثه ونحو ذلك قال ثم كتب الحديث الصرف يعني خالص الذي لا يكون معه شيء البتة كصحيح مسلم مثل بي صحيح مسلم لأن البخاري فيه ماذا فيه تراجم في تعاليق الاخري ثم تفسير القرآن ثم تفسير الحديث ثم اصول الدين ثم اصول الفقه ثم الفقه ثم النحو والتصريف ثم اشعار العروض ثم العروض الى اخره فذكر اولا ما يتعلق بماذا بكتب الحديث الصرف ثم تفسير القرآن ثم تفسير القران لو جعل كذلك تفسير القرآن مقدمة لكن جعل ماذا جعل تفسير القرآن لكونه تضمن اقوالا لي من دون النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم فيه في المرتبة الثانية والحديث الصرف يعني خالص لانه قول النبي صلى الله عليه وسلم اما التفاسير ففيها ماذا فيها قول ابن عباس ومجاهد واعطاء الى اخره فلا تكون حينئذ فوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن سوا كتابان في فن اعلى اكثرهما قرانا وحديثا فاين السوا كتابان في فن استويا حينئذ ماذا يصنع اعلى يعني جعله اعلى اكثرهما قرانا وحديثا فاذا كان هذا الحديث أو هذا الكتاب يستدل بالقران والحديث أكثر له مزية لانه معلوم أن الذي تمسك بالكتاب والسنه ويستدل بالقران والحديث هذا اقرب الى الى السلف اقرب الى الحق فاذا كان كذلك فهو اولى ما هو اولى فان في الاستدلال بالآيات والحديث فبجلاله المصنف جلاله مكانه المصنف فيه بالعلم ولا شك ان المصنفين لا يسوون المصنفون لا يسوون البتة وهم قله فيما يتعلق بالعصوره المتأخرة ممن يسمون به بالمحققين وقلنا بهذا اللفظ حينئذ المحقق المراد به من يعتمد الكتاب والسنه يعني لا يبحث عن ماذا لا يبحث عن انتصار لمذهبي من المذاهب وانما ينتصر للحق فقط فهل يقل كما ذكرنا العنايه بكتبهم هذا مما يتعين مما يتعين لطالب العلم لا سيما كان تجاوز مرحلة المبتدئ أن ينظر ويكثر النظر في هذه الكتب لأن هذا مما يعين إلى ايلال وصول الحق انت تطلب علم لا شيء تكاثر حفظ فقط قرات وقرات أو من أجل وصول للحق لا شك ان الوصول الحق والغاية الغايه كان كذلك فيعتني بكتب المصنفين الذين يربون القار ويجعلونها متعصلا إلى أن يتمسك به بالدليل دليل الكتاب والسنه لا سيما كتب ابن تيميه رحمه الله وابن القيم فان السوايا يعني من جهه المصنفين فاقدمهما كتابة واكثرهما فاقدمهما كتابة يعني القديم مقدما على متأخر واكثرهما وقوعا في ايدي العلماء والصالحين في ايدي العلماء واكثرهم وقوعا اذا هذا تأخذ منه فائده ليس كل ما كان عند العلم يكتب في في الكتب يعني النصائح والتوجيهات التي تكون في عدم الطلب بعضها متناقل سلسله يكون بالمشافات ولا يكتب هنا أشار إلى ماذا قال فإن السوياء فاقدمهما كتابة واكثرهما وقوعا في ايدي العلماء اذا الكتب ليست على مرتبة واحدة منها ما يكثر أهل العلم من القراءه فيه واقراءه وكذلك النظر فيه ومنها ما هو دون ذلك فهذا هذا يدل على ماذا على أن الكتب ليست على مرتبة واحدة فيسال طالب العلم ما الكتاب الذي يكون متداولا أكثر من غيره في ايدي العلماء ولذلك مر معنا في شان المختصرات ان لابد ان يكون ماذا أن يكون معتمدا كيف نعرف ان هذا معتمد الذي شاع وانتشر عنده العلم متن جديد حقق اليوم الى اخره مهما كان صاحبه فيترك ولو درس الى خري فيترك لا لا يشتغل به طالب العلم وانما يشتغل بما شاع وانتشر عند عند اهل العلم وعليه شروحات وحواشي الى اخره هذا هو المسلك الصحيح عند اهل العلم واما كلما ظهر كتاب جعلناه بديلا عن غيره هذا من المفاسد من التي تحدث مفاسد عند الناس لا يشعر بها طلبه العلم اليوم لانه سيكون ماذا ستهجر الكتب المشروحه والتي جعلت عليها الحواشي والتعليقات ثم تاتي هذه بديلة اين شروحاتها لا يوجد لها شرح كثير منها لا لا يوجد لها شرح قال رحم وتعالى فإن فان السوا يفا صحهما يعني اكثرهما صحه قال وينبغي أن يكتب اسمه وينبغي ان يكتب اسم الكتاب عليه في جانب آخر الصفحات من اسفل ويجعل رؤوس حروف هذه ترجمه إلى الغاشية التي من جانب البسملة وفائدة هذه الترجمه معرفه الكتاب وتيسير اخراجه من بين كتب يعني لا بد ان يميز الكتاب عن غيره قد يكون فيه القدم هذا قد لا نحتاجه اليوم أنه لو كتب ونسخ لابد ان يميز هذا الكتاب أن يجعل له عنوان بحيث يراه إذا كانت الكتب هكذا مصوفت كالزمن القديم حينئذ يجعل ماذا ورقه أو يجعل شيئا ملحقا يبين هذا الكتاب ما اسمه ولمن من اجل أنه إذا احتاجه حينئذ ياتي به واما اذا كانت الكتب السابق ليس انطباعه ولا كتابة ولا تصنيف الاخر وإنما يكتبه بنفسه فلا أن يميز الكتاب عن عن غيره ونحن الآن استغنينا عن عن هذه قال ينبغي أن يكتب اسم الكتاب عليه على الكتاب في جانب آخر الصفحات من اسفل على حسب ما كان عنده ويجعل رؤوس حروف هذه ترجمه إلى الغاشية التي من جانب البسمله الغاشية هي ما زاد من الغلاف ما زاد من من الغلاف غلاف الوجه يعني قالوا فايده هذه الترجمه معرفه الكتاب وتيسير اخراجه من بين الكتب قال ويد وضع الكتاب على أرض أو تخت قال التخت وعاء تصان فيه الثياب تخت يعني اشبه ما يكون به كيس كبير توضع فيه الكتب فلتكن الغاشية التي من جهة البسملتي وأول كتاب إلى فوق ولا يكثر وضع الرده في اثنائه كي لا يسرع تكسرها الرد يقصدون بها ماذا تجد الآن بعض المصاحف في الغلاف من جهة اليمنى تزاد فيه 15 هذه توضع في أثناء الكتاب هذه يسمونها ماذا يسمونها الرده يسمونها الرده بمعنى أن الكتاب هكذا يكون حينن يجعل له اصل فتزاد اما انها تطبق على آخر الكتاب من الجهه الثانيه من أجل حفاظه أو انها توضع فيه في اثناء الكتاب هذا موجود كان قديما في جميع الكتب لكن في الاونه الاخيره في بعض البلدان توضع فيه في المصاحف دون دون غيرها قال ولا يضعوا ذوات القطع الكبير فوق ذوات الصغير كي لا يكسر تساقطها يعني الكتب كتب الكبار لا توضع على الصغار لان تتكسر كان الورق عندهم قديما يطلى بالتراب من أجل الحفاظ عليه حينئذ نقول هذا قريب مماذا قريب من التكسر ولا بد من حفاظ عليه قال ولا يجعل الكتاب خزانة لكراريس أو غيرها لا يجعل ماذا خزانه كلما جاءت ورقه وضع في اثناء الكتاب هذا ليست عظيما للكتاب لا ينبغي ولا مخدة <تصفيق> قال ولا مروحة ولا مكبس يعني يكبس به ولا مسندا ولا متكئا ولا مقتلة للبق وغينه لا سيما في الورق فهو على الورق أشد يعني قتل البق ولا يطوي حاشية الورقة أو زاويتها لا, لا يطوي شيئا من الكتاب كل هذه آداب وكل هذه تدل على تعظيم الكتاب وإذا عظم الكتاب دل على تعظيم العلم وإذا عظم العلم نال الخير العظيم والعكس بالعكس عكسه ببالعكس كتاب ذلك كتاب علم شرعي يعني منسوب إلى إلى الشرع اذا قلنا علم شرعي معناه ماذا أنه مرد إلى الشرع اذا لابد من ماذا لابد من تعظيمه لا تضع فيه اوراق ولا تضع فيه اشياء ولا تكتب فيه أرقام هواتف ولا إلى اخره مطلق هذا كتاب لابد من تعظيمه فلا يستعمل إلا في الشرع لا يعلق عليه الا علم فقط تعليق بغير ذلك في الاصنبي المانع قال ولا يطوي حاشيه الورقه أو زاويتها ولا يعلم بعود أو شيء جاف بل بورقه أو نحوها يعني اذا اراد ان يعلم أن يحفظ موضع تاتي بورقه تضعها أما تضع قلم أو تطوي الورقه هذا كله ليس فيه صيانه للكتاب وإذا ظفر فلا يكبس ظفره قويا يعني اذا احتاج الى اصلاح شيء اول الحبر كان فيه شيء من الجفاف يحتاج الى اصلاحه فإذا أراد أن يصلح شيئا يصلح بظفره وهذا انتهى زمنه قال الرابع اذا استعار كتابا فينبغي له ان يتفقده عند إرادة أخذه ورده واذا استقى كتابا تعهد أوله قال أن يتفقده عند اراده أخذه ورده يعني إذا استعرت كتاب لابد ان تنظر فيه لالا تتهم اولى لا؟ لانه سيكون أمانة عندك لتعرب ماذا لتعلم ما الذي أصابه منك أنت أو أنه من عند صاحبي ولالا تتهم عنيد ان تقول له هذا الكتاب فيه ورقه ساقطه هذا الكتاب فيه مسح هذا الكتاب عليه كتابة ولالا يظن ماذا لانه قد يكتب هو وينسى فإذا عاره عنيد إذا جئت به قال انت كتبت استعملته بما في شيء لم يؤذن لك ففدفعا للتهمه عنيد تتصفح الكتاب اذا اردت انت استعيره وكذلك إذا اشتريت كتابا تعهد اوله واخره ووسطه وترتيب ابوابه وكرانيسه وتصفح اوراقه واعتبر صحته يعني جودته ومن جهه الخط ومن جهه الصحه اين يذ نظر فيه بهذا الاعتبار اما أن تأخذ كتاب هكذا ثم ترجع إلى البيت وتجد فيه ماذا تجد فيه بياضا كثيرا أو تجد اوراقا مختلطه بعضها متقدم على على بعض وهذا يحصل كثير يحصل كثير ماذا عند العجله فيه بالطباعه كثير من الناس اليوم يستعجلون في اخراج الكتاب ثم تاتي الطبعه الثانيه مصححه ومناقحه الى اخره وياكلون اموال الناس بالباطل اذا تانا بدل من أن تستعجل ثم يقال استعجلنا في إخراج الكتاب لكثره طلبه ثم بعد ذلك ايام ناخذ فإذا بي قال هذا الكتاب فيه اخطاء كثيره لماذا استعجلوا في اخراجه ثم بعد ذلك تاتي نسخه ماذا محققه ومنقحه وهذا حتى في التصنيف انظر الى تصانيف العلم القدماء كان يبقى الكتاب عندهم قد يكون خمسين سنة قد يصلح كلمات فقط لا لا يزيد بخلاف ما عليه المعاصرون اليوم لا بد ان تشتري كل هذه من الاشياء التي تمنعك من من الشر تعلم أن هذه المساله مبنيه على على كل طابعه لابد أن تشتريها وإلا لا تستطيع أن تنسب لا اله للشخص شيئا البتة فتجد حينئذ 50 صفحه الطابعه الاولى الطابعه الثانيه زاد عليها 60 صفحه الطابعه الثالثه وهكذا كل كتاب كانه يولد كانه ينتفخ ونحتاج الى ماذا لا نستطيع النحي احيانا لابد أن نرجع إلى الى الطبعة الثانية والثالثة قل لا انت اخطات رجعت للطبعة الاولى الطبعة الثانية منقحة ومزيدة والطبعة الثالثة منقحة ومزيدة فالتنقيح نقح والزيادة زيدت عليها ويحتاج طالب علم حينئذ أن يشتري كل كل كتاب يشتري بماذا بجميع طبعاته وهذا ليس بجيد ليس بجيد هذا ليس من الامانة اصلا وينما ينبغي للمعلق الينبغي أن للكاتب أنه إذا ظهر له شيء جديد حينئذ يالف رساله ملحقه تبقى ماذا رساله ملحقه بحسب موضوعه أما ان يعيد الكتاب ويطبع مره ثانيه الى اخره والناس الان هكذا يمشون مع الواقع ويدفع اموالا ولو حفظ هذه الأموال وأنفقها وارسلها الى المجاهدين لكان خيرا لهم من من هذه الكتب أن ان يشتري كل ما وجد طابعه لابد من شرايه قال هنا ومما يغلب على الظن صحته يعني صحة الكتاب أنه موافق لي صواب اذا ضاق الزمان عن تفتيحه ما قاله شفيعي رضي الله عنه قال إذا رأيت الكتاب فيه الحاق وإصلاح للحق زيادات هذا زيادات بمعنى ماذا أن الناسخ بشر فينسخ تفوته كلمة أو تفوته كلمتان أو يسقط منه ماذا سطر هذا لابد منهم فإذا كان كذلك به بالاستقراء الواضح انه لا بد منه فاذا وجدت الكتاب فيه ملحق هذا في السامق ليس اليوم في ملحق حينئذ اعرف ماذا تعرف أن هذا الكتاب قد اعتنى به ناسخه اما اذا وجدته بياضا ليس فيه للكتاب علما أنه ماذا أن فيه غشا بمعنى ان ثم سقطا في الكلمات ونحو ذلك ولم يلحقها اذا رايت الكتابا فيه الحاق واصلاح فاشهد له بالصحه وقال بعضهم لا يضئ الكتاب حتى يظلم لا يضئ الوضع المراد بها ماذا؟ لعل لا يكون جيدا لا يكون ماذا؟ لا يكون جيدا حتى يظلم يعني بالسواد وكثرت ماذا؟ الالحاق كثرت الالحاق كطالب العلم المتن طالب علم يدرس متنا فإذا به ما شاء الله كانه اشتراه اليوم <تصفيق> هذا يدل على ماذا؟ على خلل اولى يدل على خلل ليس فيه اصلاح ولا زياده كلمه ولا تصويب ولا فك عباره ولا شيء كتاب هكذا ما شاء الله لو لو ما تقل هذا ما قراه هذا يدل على أنه ما ما جود ذلك وقال بعضهم لا يضيء الكتاب حتى يظلم يريد اصلاحه قال رحمه الله الخامس إذا نسخ شيء من كتب العلوم الشرعيه فينبغي ان يكون على طهارتي مستقبل القبلة طاهر البدن والثياب بحبر طاهر الحبر الطاهر يعني لا نجس او كذلك سيكتب آيات ايات ويكتب حديث اذا الحبر يكون ماذا يكون طاهر لا نجسا اما كونه على طهاره مستقبل القبلة هذا يحتاج إلى الى دليل وان كان جملة النصوص تدل على ماذا على الطهاره انها حسنه لا شك فيها يعني النصوص من حيث القواعد العامه لا باس يكون طاهرا مطلقا في حضور الدروس وكذلك القراءه والكتاب نحو ذلك فالادله عامه تدل على هذا أما مستقبل القبلة مر معنا أن هناك من يرى ان كل طاعة يسحب فيها ان مستقبل القبلة قلنا هذا يحتاج الى دليل ما جاء فيه الدليل هنئذ مما شرط صلاه ونحوها وعنيذ الاشكان وكذلك فيما يتعلق بالدعاء كالسحبابه وأما الاصل أن يجعل اصلا مطردا وليس الأمر كذلك قال ويبتدي كل كتاب بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم اذا النسخ يكتب بسم الله الرحمن الرحيم فإن كان الكتاب مبدوئا فيه بخطبة تتضمن حمد الله تعالى والصلاه على رسوله صلى الله عليه وسلم كتبها بعد البسمة يعني كان عندهم النسخ لابد أن يبدأ الناسخ بالبسمله سواء كتبها المصنف اولا كل ناسخ كل كاتب لابد أن يكتب ماذا بسم الله الرحمن الرحيم سواء كتبها المصنف او لا ثم إذا كان هناك ما يتعلق بالحمدله والصلاه الاخره وكان موجودا في الكتاب المنسوخ حينئذ النسخه كما كما هي والا كتب هو ذلك بعدها يعني إذا لم يكن ثم مقدم للمصنف من الحمدله والصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كتب الناسخ ذلك لكن لابد أن يميز ان يبين ان هذه من زياده النسخ ولذلك تجد الآن مثلا في المخطوط فيما يحقق من مخطوطات يقال ماذا هذه المقدمه ليست من المصنف وانما هي من زياده النساخ لانهم جرو على هذا يكتب البسمله هذا مقطوع به ثانيا يكتب الحمدل إن كتبها صاحب الكتاب نقلها كما هي وإلا زادها من من عندي نفسي ثم كتب ما في الكتاب قال المصنف كذا فيميز بين المقدمه التي الحق بها الكتاب وبين كلام مصنف. وكذلك يفعل في ختم الكتاب أو آخر كل جزء منه بعد ما يكتب اخر الجزء الأول يعني لابد أن يشير فيما يتعلق بختمي أو نهاية نسخ الجزء الأول أو الكتاب فإذا كان بقي مجلد آخر أو جزء اخر فينيذ يكتب ماذا اخر الجزء الأول وإذا كان ثاني ويحتاج الى ثالث كتب اخر جزء الثالث مثلا ويتلوه كذا وكذا يعني يتلوه كتاب العام والخاص مثلا أو يتلوه كتاب الناسخ والمنسوخ وهذا موجود لنيل يومنا الا لم يكن كمل الكتاب ويكتب إذا كمل تم الكتاب الفلاني كتاب كذا وكذا ففي ذلك فوائد كثيرة إذا تمزق في الكتاب حينئذ يستطيع ماذا أن يجمع اطرافه اوله واخره يعلم هذا الجزء الأول وهذا الجزء الثاني ولذلك يوجد حتى عند بعض المتاخرين يكتب في آخر الصفحة اليمنى اول كلمه تكون في صفحة اليسرى موجودا اولا موجود لكن بقله لا سيما الطبعات التي تكون مصرية قديمه يوجد في بعض الكتب أنه يكتب في الصفحه اليمنى في اخره أسفل بعد الاسطر يكتب اول كلمه في الصفحة التي تليها هذه فائدته في القديم أكثر من فائدته في, في الزمن الحاضر مما قد يتمزق الكتاب لانه كان يخاط هذا خيط حين يدي تمزق صلصه ورقه ورقه لو كان الكتاب هكذا مسبلا متركا مرسلا فلو كان الكتاب مرسلا حينئذ كيف يجمع اطرافه لا يميز بين المجلد الأول وبين الجزء الثاني لا يميز بين ورقة ورقة هذه كلها فيها فوائد كثيره كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وكلما كتب اسم الله تعالى اتبعه بالتعظيم هذا حتى أنت في في نفسك اذا اختصرت وكتبت الى اخره ولو كتبت معلومه اين اذا قلت الله تاتي بي تعالى جل وعلا سبحانه لا من هذه الكلمه اتبعه بالتعظيم مثل ما مثل تعالى قال الله تعالى تضيف كلمة تعالى أو سبحانه أو عز وجل أو تقدس ونحوه ذلك وكلما كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم كتب عليه بعد الصلاة كتب عليه بعد الصلاة عليه والسلام يعني كتب الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سئل اتى بلفظ كنايه مما يتعلق به النبي او الرسول صلى بعد ذلك أو كتب اسمه عليه الصلاه والسلام صلى قال صلى الله عليه وسلم قالوا يصلي عليه بلسانه ايضا لانه ذكر يعني يجمع بين ماذا يجمع بين الكتابة والتلفظ ويكتب صلى الله عليه وسلم وينطق بذلك من أجل أن يثاب هو سيثاب ان شاء الله تعالى على ماذا على كتابته لكن إذا صلب لسانه عنيد وثيم وهذه من المحاسن التي ينبغي ان يعتني بها طالب العلم في مذاكرته وفي حفظه لا يمل إذا قال قن انس اذا حفظ الحديث اظ الناس قد يمل يصير ماذا عنده ملل فيريد أن يختصر من أجل الوقت ويكون همه حفظ الالفاظ فقط لا يجعل عباده فيكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن انس قال الرسول قال كذا فيحذف ماذا صلى الله عليه وسلم لان تاخذ وقتا وتاخذ كتابه لو اراد ان ان يكتب هذا من قله العلم وهذا فلاح لن يكون كبيرا قالوا يصلي عليه بلسانه أيضا وجرت عاده السلف والخلف بكتابة صلى الله عليه وسلم كامله يعني دون اختصار ودون اشاره ورمز صلى الله عليه وسلم ولعل ذلك لقصد موافقه الامر في الكتاب العزيز بقوله صلوا عليه وسلم تسليما يعني يجمعون بين الصلاة والسلام وهذا الاكمل والاحسن لكن كحكم شرعي إذا أفرد الصلاة عن السلام أو بالعكس لا اشكالا فيه لا نقول انه محرم او انه وقع في في كراهه وكذلك حتى فيما يتعلق ب لو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي وراى أن هذا أن الصلاه عند ذكر صلى الله عليه وسلم ليست بواجبة كما هو قول الجمهور عند الاشكال لكن يكون قد ترك الاكمل والادم العظيم قال وفي بحث يطولها هنا يعني عند هو شافعي والشفعي يرون ماذا يرون كراهه إفراد الصلاة عن السلام والعكس ومر معنا مرانا صاب انه لا لا يكره اما الاستدلال بهذه الايه فهو استدلال به بدلاله الاقتران وهي ضعيفه في هذا المحل ضعيفه في هذا المحل قال ولا يختصر الصلاة في الكتابة لا يرمز لها رمزا ياتي بصاد فقط مثلا أو يكتب صل عام كما يكتبه البعض ولو كان يقراه بي صلى الله عليه قل هذا مخالف للادب لا يختصره وانكر العلم كثيرا على هذا الاختصار ولا يفعله اهل العلم الذين هم على على, جادته على العلم والفقه انما يفعله بعض المتاخرون بعض المتاخرين قال ولا يختصر الصلاة في الكتابة ولو وقعت في السطر مرارا ولو وقعت في السطر الواحد مرارا يكتب صلى الله عليه وسلم ولو كان يجلس ويحفظ ويكرر 100 حديث ولو كان في ساعات طويلة حينئذ يقول صلى الله عليه وسلم بركه هذا يعتبر من, من بركه كلما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم كتب لك ماذا عشر صلوات هذا أجر عظيم وفي تزكيه للنفس وصلاح للقلب وفي رفعه في الدرجات وحسنات وانت تجلس ماذا تكرر المحفوظ وترك ذلك يدل على أن ثم دخلا فيه في النفس شهوات الخفيه هذه المواضع مما يدل عليها وإلا كيف تجلس ساعه أو ساعتين وانت تحفظ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسقط الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تريد لاي سبب الا وراد اللسان ان يثق مع نفسه لعلم أن الجواب ماذا ان ثم دخلا فيه في النية اراد أن يحفظ فقط قال رحمه الله تعالى كما يفعل بعض المحرومين المتخلفين سماه محروما متخلفا فيكتب صلى الله عليه يختصر إلى صلع صلع صلى صلى ادم صلى صاد واللام صلى الله عليه وسلم والعين هذه صلى الله عليه اذا نقول هذا مخالف للاصلي وترك ماذا ترك ما يشير إلى السلام ولذلك هكذا صلى هذه تقرا صلى الله عليه دون سلام هكذا تقرا وصلم هذه تقرا ماذا صلى الله وسلم ولم ياتي بالعين دل على عليه وكذلك ماذا صل سلم يعني صلى الله وسلم صلى الله وسلم كل واحد من هذه الثلاث تقرا به باعتبار ما رمز اليه لان هذا يسمى نحتا فنحن ناخذ من كل كلمة ماذا ما يدل عليها ما يدل عليه فالاول ذكر الصاد واللام والعين وترك السين إذا لم يذكر ماذا السلام فقال صلى الله عليه اوصلم ذكر ماذا صلى الله وسلم ذكر اللام عن عن السلامي والثالث كذلك وكل هذا من ضعف النفس وضعف العلم والفقه في وكل ذلك غير لائق بحقه صلى الله عليه وسلم وقد ورد في كتابة الصلاة بكمال وترك اختصار اثار كثيره لا تصح لا تصح لا لم يصح منها شيء البتة انما منافل لماذا منافل الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا مر بذكر الصحابي لا سيما منهم كتب رضي الله عنه أو هذا ان كان هو وحده أو إذا كان ماذا اذا كان ابوه كذلك يكون صحابيا قال رضي الله عنهما كابن عمر رضي الله عنهما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا يكتب الصلاة والسلام لاحد غير الانبياء ولا الملائكه إلا تبعا لهم عرفنا صلى الله عليه وسلم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم او غيره من الانبياء اما من عد الانبياء والرسل فلا يصلى عليهم إلا تبعا الا الا تبع يعني مقرون بنبي مقرونا به بنبي لو قال ماذا دخل النبي صلى دخل النبي وابو بكر صلى الله عليهما وسلم صح جمع بينهما وصلى صار تبعا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا عين يد لا اشكالا فيه وذهب بعضهم إلى أنه يصح ان يصلى على غير النبي لكن لا على وجه الدوام والشعار لا يكون شعارا كشعار لا يكون الا للانبياء فلو قال مره واحده ابو بكر صلى الله عليه وسلم صح ذلك لأن صلى وسلم هذا دعاء أن ان يدعو الله تعالى الدعاء أن يصلي له عز وجل علا ابي بكر وان يسلمه من الافات ونحو ذلك اذا هو من قبيل الدعاء فيجوز لكن كشعار كلما أطلق ابو بكر عنيد جاءت الصلاه والسلام عليه هذا يعتبر من البدع تبر من البدع المخالفه لسنا قال ولا يكتب الصلاه والسلام لاحد غير الانبياء والملائكه الا تبعا لهم وكلما مر بذكر احد من السلف فعل ذلك رضي الله عنه يعني كتب أو كتب رحمه الله وان كان اهل العلم الاصل عدم التفرقه رضي الله عنه هذا رضا وهل خاص بالصحابه فقط دون غيرهم الجواب هو عام حتى بالزمان هذا تقول قال ابن عثيمين رضي الله تعالى عنه هنا باسبب لماذا لان الرضا هذا ليس خاصا بالصحابه لكن جرت عادة اهل العلم انهم يفرقون بين الصحابه بين غيره حينئذ يقول رضي الله عنه عن الصحابه ورحمه الله من هو دون الصحابه ولو عكس لا اشكال فيه هذا ليس فيه توقيف من جهه النص فالرحمه والرضا عامه للصحابه وغيرهم وحينئذ إذ الى فالرضا من الله تعالى صفه قائمه به ويرضى عمن اطاعه من صحابينا وغيره كذلك الرحمه ولا سيما الائمه الاعلى وهدات الاسلام وهداتي الاسلامي قال السادس ان ينبغي ينبغي ان يتجنب الكتابة الدقيقة في النسخ يعني لو أن ينسخ أو يكتب أو يختصر أو يؤلف لا يكتب بخط صغير بحيث أنه لو ضعف بصره في المستقبل هل لا يحسن قراءته وانما يكبر الخط قليلا من أجل ماذا أن يتمكن من من قراءته كما هو شان في تحسين الخط يعني يحسن خطه من أجل أن يتمكن من قراءته بعده وكذلك لا يجعل دقيقا حيث يكون ماذا صغيرا جدا واذا اراد ان يقراه فيما بعد هل يريد عليه ينبغي ان يتجنب الكتابة الدقيقه في النسخ فإن الخط علامة فابينه احسن علامه على المكتوب علامه على المكتوب يبينه اوضحه احسن وكان بعض السلف إذا راى خطا دقيقا قال هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله عز وجل لان هذا باعتبار الزمن السابق كان الورق يعتبر عزيزا ويحتاج الى, إلى مال قد يكون فقيرا حينئذ قد يكون كتاب يحتاج إلى 100 ورقه ولا يملك إلا ما ياتي ب 80 ورقه فيصغر الخط من أجل ماذا أن ان يكسب الورق وان يبقى وقد يكون عن بخل ولذلك قال ماذا هذا خط من لا يوقن بالخلف يعني بالعوض لقله الورق وغلائه ونحو ذلك ويعتمد على الله عز وجل ويكتب بما يوافق المسور عند العلمين والله عز وجل يمن عليه قال بعضهم اكتب ما ينفعك وقت حاجتك اليه ولا تكتم ما لا ينتفع به وقت الحاجة والمراد وقت الكبر وضعف البصر اكتب ما ينفعك وقت حاجتك اليه اذا احتجته عنيد انتفعت به وإذا كان خطا صغيرا لن تنتفع به فيه في المستقبل حين صار الوقت ضائعا الذي نسخت به أو نسخت فيه في الزمن الماضي صار ماذا صار محدودا وإذا صار محدودا بمعنى انه يكون او تكون القراءه لسن معين فإذا أصيب بمرض او به بضعف بصر أو اصابه الكبر عنيد لئن يستفيد من ذلك ولا تكتم ما لا ينتفع به وقت الحاجه قال وقد يقصد بعض السفاره بالكلمه الدقيقه سفاره يقصد به ماذا الذين يسافرون يعني اصحاب الرحلة تحل إلى الى بلد وورا كتبا كثيره فرد أن ينسخ عينيد من اجل الحمل والحموله ونحو ذلك فيصغر الخط عينيد يفعلوا لي لحاجتي ولمصلحتي قال وقد يقصد بعض السفاره بالكتابه الدقيقة خفة المحمل خفه المحمل عن الحمل لا يحمل معه شيء الكثير من الكتب اذا كبر الخط حين كثرت الأوراق وإذا كثرت الأوراق حين صارت الحموله ماذا كثيرة فرد ان من أجل السفر ونحو ذلك قالوا هذا وان كان قصدا صحيحا يعني قد يفعله بعض العلم يفعله بعض اهل العلم لاجل لاجل الا تكثر عليه الكتب إلا أن المصلحة الفائته به في آخر الامر أعظم من المصلحه الحاصله بخفة الحمل يعني ثم مصلحتان مصلحه تتعلق بماذا بأنك تنظر إلى الكتاب في المستقبل من اجل ان تقراه اريد وقعت في مفسده بهذا الاعتبار ثانيه مصلحه فيما يتعلق بماذا بقلة الحمول الحموله هنذن يقدم ماذا يقدم ما يبقى معه امدا طويلا على هذه المفسدة وهي كثرة الكتب التي يحملها حينئذ يصبر ويتصبر على على الحمل الذي يكون معه اولى من أن يقف بين يدي كتاب أو بين يديه كتاب لا يستطيع ان يقراه هنئذ يصيب من المراره ما ما يصيبه قال والكتابة بالحبر أولى من المداد الحبر والمداد عند العلم ماذا واهل اللغة الاصل انها بمعنى واحد الحبر هو المداد والمداد هو هو الحبر لكن اراد ان يفرقوا بينهما باعتبار ماذا أن الكتابة بيب بالالحبر هذا لما لما ثقل يعني كانه نوع من انواع الحبر يكون ثقيلا يكون ثقيلا عريضا أو نحو ذلك وام المداد فيكون سهلا خفيفا ولذلك اذا كتب بما هو ثقيل حينذ مسحه في المستقبل قليل وأما الخفيف وهذا مااله إلى ماذا مااله إلى الى ان يزول ولذلك قد تجد حتى الآن انت في في الطباعات بعض الطباعات يكون فيها الحبر قليل هذا لا يبقى كثيرا يصيب ماذا يصيب قله بالحبر قال لانه أثبت لانه هذا تعليل يشير لأن ان بين الحبر والمداد هذا اشبه ما يكون بالصلاح والا اهل اهل اللغه قاطبة على أن الحبر والمداد بمعنى واحد يعني ما يكتب به كل ما يكتب به فهو حبر وهو مداد وهنا فرق بينهما باعتبار ماذا باعتبار البقاء والثبات اذا الحبر عندهم لعله له طريقه في المعالجه يرتص بها الحبر يكون اثبت وابقى بخلاف المداد قالوا ولا يكون القلم صلبا جدا فيمنع سرعة الجري هذا فيه في, في سرعه الجري بماذا ها بالكتابه يكون اسرع فاذا كان كذلك إذا كان صلبا شديدا يعني ليس ليس في يده ولا يمشي على على الورق حينئذ يكون فيه فيه تاخير لهم قال ولا رخوا فيسرع اليه الحفا عن الذهاب بالقلم ولذلك ذكروا آدابا تتعلق به بالقلم وبالورق وبالاداء الى اخره ذكرته في كتب الأدم بل ثم اشعار وغزل بالقلم ونحو قال بعضهم وهو عبد الحميد الكاتب إذا اردت أن تجود خطك فاطل جلفتك جلفتك بكسر الجيم وقد فتح بعض وهو أراد به ماذا فتحت راس القلم اذا كانت فتحت راس القلم أكبر عينيد ان هذا مما يعين على حسن الخط واسمنها يعني كبرها وحرف قطتك وايمنها قطتك المكان الذي كان ينحت منه البري يعني رأس القلم قال ولتكن السكين حاده جدا لبرايه الأقلام وكشت الورق خاصة كما مر معنا سابقا استعمال السكين لبرايه الأقلام وكشت الورق يعني ترقيقه كان الورق قد يكون ثقيلا فيحتاج الى ماذا الى كشط ولا تستعمل في غير ذلك وليكن ما يقط عليه القلم صلبا جدا يعني ما يقطع عليه القلم وهم يحمدون القصب الفارسي اليابس جدا والابن الصلب الصقلة يعني باعتبار ما كان في ذاك الزمان هذا متعلق بالادب السادس وهو تحسين الخط وما يتعلق به والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين